يا ربي صل على محمد أشراف بدري في القرون يا شرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل على عزني يا ربي صل على محمد أضرار بي عيني لا تعي يا ربي صل على محمد يا ربي صل على عزني يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق يا رب صل على, علي, على محمد يا رب صل عليه يا على محمد محل الورى من تكون يا رب صل على محمد يا عليه يا رب صل على محمد عند الصخا والوفا تخلى يا ربي صل على, علي, على, على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وصله ما قد عام يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلى يا ربي يا رب صل على محمد Zo. Oh,